الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى وقال أبو بكر بن أبي الدنيا بسنده عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليأتي العبد يوم القيامة وقد سرته حسناته فيجيء الرجل فيقول يا رب ظلمني هذا فيأخذ من حسناته فتجعل في حسنات الذي ظلمه فما يزال كذلك حتى ما يبقى له حسنات فإذا جاء من يسأله نظر إلى سيئاته فجعلت على سيئات الرجل فلا يزال يستوفى, في من, حسناته يستوفى من حسناته وترد عليه سيئات من ظلمه فما زال يستوفى منه حتى يدخل النار وقال الإمام أحمد بسنده عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدواوين عند الله ثلاث ديوان لا يعبأ الله به شيئا وديوان لا يترك الله منه شيئا وديوان لا يغفره الله فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به فظلم العبد, فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم يوم تركه أو صلاة تركها فإن الله عز وجل يغفر ذلك ويتجاوز عنه إن شاء وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا فيه القصاص لا محالة وروى البيهقي من طريق زائدة ابن أبي الرقاد عن زياد النميري عن انس رضي الله عنه مرفوعا الظلم ثلاث فظلم لا يغفره الله وهو الشرك وظلم يغفره الله وهو ظلم العباد أنفسهم فيما بينهم وبين ربهم وظلم لا يترك الله منه شيئا وهو ظلم العباد بعضهم بعضا حتى يدين بعضهم من بعض ثم ساقه من طريق يزيد الرقاشي عن أنس مرفوع بنحوه وكل الطريقين ضعيف وقال أبو بكر بن أبي الدنيا بسنده عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال القتل في سبيل الله يكثر كل شيء أو قال يكثر الذنوب كلها إلا الأمانة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 في نار جهنم حتى إذا رأى أنه قد خرج زلت فهوت وهو في اثرها فهو كذلك أبد الآبدين قال والأمانة في الصلاة والأمانة في الصيام والأمانة في الوضوء والأمانة في الحديث وأشد ذلك الودائع قال فلقيت البراء فقلت ألا تسمع إلى ما يقول أخوك عبد الله قال صدق قال شريك وحدثنا عباس العامري عن زاذان عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر الأمانة في الصلاة والأمانة في كل شيء اسناده جيد ولم يروه أحمد ولا أحد من الكتب الستة وله شاهد من الحديث الذي رواه مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر يكفر الله عني خطاياي قال نعم إلا الدين وقال أبو بكر بن أبي الدنيا بسنده عن عبد الله بن الزبير أنه قال لما نزلت إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون قال الزبير يا رسول الله أيكرر علينا ما يكون بيننا في الدنيا مع خواص الذنوب قال نعم يكررن عليكم حتى تؤدوا إلى كل ذي حق حقه فقال الزبير والله إن الأمر لشديد وقال ابن أبي الدنيا بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال الأمم جاثون للحساب فلهم يومئذ, فلهم يومئذ أشد تعلقا بعضهم ببعض منهم في الدنيا الأب بابنه والابن بأبيه والأخت بأختها والأخ بأخته والزوج بمرأته والمرأة بزوجها ثم تلا عبد الله فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون وقال الحافظ, وقال الحافظ أبو بكر البزار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤتى بالمليك والمملوك والزوج والزوجة فيحاسب الملك والمملوك والزوج والزوجة حتى يقال للرجل شربت يوم كذا وكذا على لذة ويقال للزوج خطبت فلانة مع خطاب فزوجتكها وتركتهم وقال ابن أبي الدنيا بسنده عن عبد الله بن مسعود أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يدعو العبد يوم القيامة فيذكره ويعد عليه دعوتني يوم كذا وكذا فأجبت حتى يعد عليه فيما يعد وقلت يا رب زوجني فلانة ويسميها باسمها فزوجناكها وروي من حديث ليث ابن, أس... ابن, سليم ابن أبي سليم عن أبي بردة عن عبد الله بن سلام موقوفا بنحوه وقال ابن أبي الدنيا بسنده عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العار ليلزم العبد يوم القيامة حتى يقول الرب حتى يقول يا رب لإرسالك بي إلى النار ايسر علي مما ألقى من العار وإنه ليعلم ما فيها من شدة العذاب وقد قال الله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أكل هو واصحابه في حديقة أبي الهيثم ابن التيهان في تلك الشاة التي ذبحت له وأكلوا من الرطب وشربوا من ذلك الماء قال هذا من النعيم الذي تسألون عنه أي عن القيام بشكره وماذا عملتم في مقابلة ذلك كما ورد في الحديث أذيبوا طعامكم بذكر الله وبالصلاة ولا تناموا عليه فتقسو قلوبكم وقال ابن أبي الدنيا بسنده عن ثابت أو أبي ثابت أن رجلا دخل مسجد دمشق فقال اللهم آنس وحشتي وارحم غربتي وارزقني جليسا صالحا فسمعه أبو الدرداء قال لئن كنت صادقا لأنا أسعد بما قلت منك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فمنهم ظالم لنفسه قال الظالم الذي يؤخذ منه في مقامه ذلك وذلك الحزن والغم الذي يصيبه في مقامه يوم القيامة ومنهم مقتصد قال يحاسب حسابا يسيرا ومنهم سابق بالخيرات قال يدخل الجنة بغير حساب وستأتي الأحاديث في من يدخل الجنة بغير حساب وكم عدتهم قال حديث فيه أن الله تعالى يصالح عن عبده الذي له به عناية من ظلمه بما يريه من قصور الجنة ونعيمها قال أبو شار إلى قول الله جل وعلا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفئنا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله فبدأ بالظالم لنفسه لأنه والله عالم أكثر أكثر الخلق ظالمون لانفسهم فهم الكثرة ثم يليهم المقتصد وقد فسر الظالم بانه الذي ترك بعض الواجبات وارتكب بعض المحرمات أما المقتصد ففسر بأنه الذي قام بالواجب وترك المحرم ولم يأتي بالنوافل و... والما السابق والخيرات هو الذي أتى بالواجبات والمحرمات وتقرب بعد ذلك إلى الله بالطاعة النوافل التي ولهذا تفاوتت منازلهم في الجنة على حسب تفاوت أعمالهم وإيمانهم بالله جل وعلا الجنة درجات بعضها فوق بعض وكل ما كان الإنسان إيمانه أكمل واتم صار قربه إلى الله أقرب من غيره وكذلك رفع درجاته ففي الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم إن في الجنة مئة درجة ما بين درجة واخرى مثل ما بين السماء والأرض والدرجة هنا المقصود بها المنزلة أعدها الله للمجاهدين في سبيله هذه فقط المجاهدين وهم كلهم مجاهدون ومع ذلك تفاوتت هذه الدرجات بينهم لما يقوم في قلوبهم من معرفة الله والإيمان به وكذلك زيادة العمل وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم تدخلون الجنة برحمة الله وتتقاسمون الدرجات بالاعمال الأعمال ينبغي للعبد أن يجتهد ويزيد ما استطاع من العمل ولا حجر على الإنسان كونه يصلي ويكثر من الصلاة. إحدى الصلاه يعني مقصرة على 11 عشر ركعة كما يقوله من يقوله. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال قادمه الذي يقدم له الماء قال سلني قال اسألك مرافقتك في الجنه قال وغير هذا قال هو ذاك قال إذن أعني على نفسك بكثرة السجود كلما سجد الإنسان لربه سجده رفعه الله بها وكذلك في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع فاستزد ما شد فالصلاة صله بين العبد وربه وهي مما يقرب ويرفع درجات العبد عند الله جل وعلا توفيق بيد الله جل وعلا ولكن كل هذا أساسه وبناؤه على الإيمان بالله جل وعلا وبأسمائه وصفاته وتعظيم شأنه وأمره وإحترام أوامره واجتناب نواهي هذا هو الأساس نعم قال حديث فيه أن الله تعالى يصالح عن عبده الذي له به عناية من ظلمه بما يريه من قصور الجنة ونعيمها يعني هذا عبد خاص وليس لكل أحد يتقل يتعلق به قل يا رب خذ حقي من هذا يقول له جل وعلا ارفع راسك فيشاهد قصر في الجنة عالي فيقول يا رب لمن هذا فيقول لمن عفى عن صاحبه فيعفو نعم قال أبو يعلى بسنده عن أنس رضي الله عنه أنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ رأيناه ضحكا حتى بدت ثناياه <تصفيق> فقال عمر ما أضحكك يا رسول الله بأبي أنت وأمي قال رجلان من أمتي جثيا بين يدي الله تعالى فقال أحدهما يا رب خذ لي مظلمتي من أخي قال الله تعالى اعط أخاك مظلمته قال يا رب لم يبق من حسناتي شيء قال الله تعالى للطالب كيف تصنع بأخيك لم يبق من حسناته شيء قال يا رب فليحمل عني من أوزاري قال وفاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاء ثم قال إن ذلك ليوم عظيم يوم يحتاج فيه الناس إلى أن يحمل عنهم من أوزارهم فقال الله تعالى للطالب ارفع بصرك فانظر في الجنان فرفع رأسه فقال يا رب أرى مدائنا من فضة وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ لأي نبي هذا لأي صديق هذا لأي شهيد هذا قال هذا لمن اعطى الثمن قال يا رب ومن يملك ذلك قال أنت تملكه قال بماذا يا رب قال بعفوك عن أخيك قال يا رب فإني قد عفوت عنه قال الله تعالى خذ بيد أخيك فأدخله الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن الله يصلح بين المؤمنين يوم القيامة إسناد غريب وسياق غريب ومعنى حسن عجيب وقد رواه البيهقي من حديث عبد الله بن بكر به وحكى عن البخاري أنه قال سعيد بن أنس عن أبيه من في المظالم لا يتابع عليه ثم أورده البيهقي من طريق زياد بن ميمون البصري عن أنس مرفوعة بنحو وفيه نظر أيضا وقد يستشهد له بما رواه البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله لا يكون في الدنيا يدهى الله عنه يعني إذا كان الإنسان نيته الوفاء واجساهد في ذلك يسر الله جل وعلا له ذلك وأدى عنه أما إذا كان من الأصل نيته أنه يأكل أموال الناس فقد يتعثر ولا يستطيع أن يؤدي لو أراد أساس النيات نيات الخير والعمل ثم إنسان يجب أنه يحرص أن لا يكون لأحد عليه حق لانه يوم القيامة يوم المشاحة ما أحد يترك شيء وقد سبق أن سمعنا أن رجل وعلا من البهائم بعضها لبعض والبهائم غير مكلفة فكيف بالمكلفين الذين أعطوا عقولا وأفكارا وجاءتهم الأوامر والرسل وكتب الله جل وعلا فهؤلاء لا عذر لهم الاكتساص منهم أولى وأحبا نعم وقد روى أبو د... أبو الوليد الطيالسي عن عبد القاهر بن السري ورواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي من حديثه عن ابن لك... عن ابن لقينانة ابن عباس ابن مرداس السلمي وفي رواية ابن ماجه عن عبد الله بن كنانة ابن عباس بن مرداس عن أبيه عن جده عباس بن مرداس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لأمته عشية عرفه بالمغفرة والرحمة فأكثر الدعاء فأجابه الله تعالى إني قد فعلت إلا ظلم بعضهم بعضا قال يا رب إنك قادر على أن تثيب هذا المظلوم خيرا من مظلمته وتغفر لهذا الظالم فلم يجبه تلك العشية فلما كان غدات المزدلفة أعاد الدعاء فأجابه الله إني قد غفرت لهم فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال بعض أصحابه يا رسول الله تبسمت في ساعة لم تكن تبسم لم تكن تبسم فيها فقال تبسمت من عدو الله إبليس إنه لما علم أن الله قد استجاب لي في أمتي اهوى يدعو بالويل والسبور ويحث التراب على رأسه قال البيهقي وهذا العفو يحتمل أن يكون بعد عذاب يمسهم ويحتمل أن يكون خاصا ببعض الناس ويحتمل أن يكون عاما في كل أحد وقال أبو داود الطيالسي بسنده عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يدعو صاحب الدين يوم القيامة فيقول يا ابن آدم فيما أضعت حقوق الناس فيما أذهبت أموالهم فيقول يا رب لم أفسد ولكني أصبت إما غرقا وإما سرقا فيقول أنا أحق من قضى عنك اليوم فترجح حسناته على سيئاته فيؤمر به إلى الجنة وثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يقول الله تعالى اعرضوا عليه صغار ذنوبه واتركوا كبارها فيقال له هل تنكر من هذا شيئا فيقول لا وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه فيقول الله تعالى انا قد أبدلناك مكان كل سيئة حسنة فيقول يا رب إني قد عملت ذنوبا لا أراها هنا قال وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وتقدم في حديث عبد الله بن عمر في حديث النجوى يدن الله العبد يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه ويقرره بذنوبه حتى إذا ظن أنه قد هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ويعطى كتاب حسناته بيمينه وقال ابن أبي الدنيا بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يدن الله العبد يوم القيامة فيضع عليه كنفه ليستره من الخلاائق كلها ويدفع إليه كتابه في ذلك الستر فيقول تعالى اقرأ يا ابن آدم كتابك فيمر بالحسنه فيبيض لها وجهه ويسر بها قلبه قال فيقول الله تعالى أتعرف يا عبدي فيقول نعم يا رب أعرف فيقول إني قد تقبلتها منك قال فيخر ساجدا قال فيقول الله ارفع رأسك وخذ في قراءة كتابك فيمر بالسيئة فتسوءه ويسود لها وجهه ويوجل منها قلبه وترعد منها فرائصه ويأخذه من الحياء من ربه ما لا يعلمه غيره فيقول الله تعالى أتعرف يا عبدي فيقول نعم يا رب أعرف فيقول, سب فيقول الله سبحانه فإني قد غفرتها لك فيخر ساجدا فيقول الله عز وجل ارفع رأسك فلا يزال في حسنة تقبل وسيئة تغفر وسجود عند كل حسنة وسيئة لا يرى الخلائق منه إلا ذاك السجود حتى ينادي الخلائق بعضها بعضا طوبى لهذا العبد الذي لم يعص الله قط ولا يدرون ما قد لقي فيما بينه وبين الله تعالى مما قد وقفه عليه وقال ابن أبي الدنيا وقال أبو يسار عمار بن نصر قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عثمان بن أبي العاتكة أو غيره قال من اوتي كتابه بيمينه اوتي بكتاب في باطنه سيئاته وفي ظاهره حسناته فيقال له اقرأ كتابك فيقرأ باطنه فيوساء بما فيه من سيئاته حتى إذا أتى على آخرها قرأ فيه هذه سيئاتك وقد سترتها عليك في الدنيا وغفرتها لك اليوم ويغبطه بها الاشهاد أو قال أهل الجمع بما يقرؤون في ظاهر كتابه من حسناته ويقولون سعد هذا ثم يؤمر بتحويله وقراءة ما في ظاهره فيحوله ويبدل الله مكانا ما كان في باطنه من سيئاته فيجعلها الله له حسنات ويقرأ حسناته, ويقرأ حسناته حتى يأتي على آخرها ثم يقول هذه حسناتك قد قبلتها منك فعند ذلك يقول لأهل الجمع ها أمقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه قال وأما من اوتي كتابه وراء ظهره يأخذه بشماله ثم يقال له اقرأ كتابك فيقرأ كتابه في باطنه حسناته وفي ظاهره سيئاته فيقرأها أهل الموقف أو قال أهل الجمع ويقولون هلك هذا فإذا أتى على آخر حسناته قيل هذه حسناتك وقد ردتها عليك ويؤمر بتحويله ويقرأ سيئاته حتى يأتي على آخرها فعند ذلك يقول لأهل الجمع يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية وقال ابن أبي الدنيا الذي يظهر من سياق الآيات إن الناس في هذا ثلاث اقسام قسم يعطى كتابه بيمينه فهؤلاء السعداء وقسم يعطى كتابه بشماله فهذا علامة الشقاء وقسم هو أشقى من هذا وأعظم يلوى عنقه من وراء ظهره ويعطى كتابه بشماله فيكون الأشقية في هذا نوعاً وأهل السعادة نوع واحد هؤلاء الذين وهذا الكتاب القول الصحيح انه هو كتاب الكتاب الذي تسجله الملائكة على العبد في ليله ونهاره والملائكة تسجل ويحفظ فإذا وقف يوم القيام بين يدي الله أما قال الله جل فنخرج له كتابا يلقاه منشورا قال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا هذا لبعض عباد الله وليس لكلهم أما بعضهم فهو يجحد و يختم على فيه ويقال لاعضائه تكلمي ولكن في الجمله مثل ما مرى هؤلاء الذين يحاسبون هم الذين لهم حسنات وسيئات أما الكفار الذين هم كفار فهؤلاء يقال لهم اذهبوا إلى جهنم ولكن تعرض عليهم أعمالهم قبل هذا تعرض عرضا يقال لهم هذه أعمالك ف... ثم قال ولا نقيم لهم يوم القيامة وزنا فهم لا يحاسبون محاسبة الاخصى وذا وإنما يوقفون على أعمالهم التي يستوجبون بها النار ثم يذهب بهم إلى النار فيبقى المؤمنون الذين هم أهل السوابق والمخلطون هؤلاء المؤمنون سيأتي أن قسم منهم يسبق إلى الجنة بلا حساب فرسول صلى الله عليه وسلم قول إنه من هذه الأمة سبعون ألف ثم قال له اصحابها لا ازتزدت ربك قال بلى ازتزدته وزادني مع كل ألف سبعون ألف فهذا هؤلاء يذهبون إلى الجنة بلا محاسبة وبقية الخلق يحاسبون والذي يحاسب قد يكون مثلا درجته أرفع من, من لا يحاسب على كل حال الله جل وعلا يحصي ما لعباده من الحسنات والسيئات ويعرضها عليهم وهو سريع الحساب تعالى وتقدس وإن كان يحاسب العبد وحده كما مر أنه يضع عليه كنفه يعني ستره يحاسبه فهذه المحاسبة ليست لفرد فقط كل من كان من هذا الصنف هكذا يكون في هذه الآن في هذا الوقت ثم هو سريع الحساب حاسبهم في آن واحد وكل واحد يظن أنه يحاسب وحده وهو يحاسب الكل تعالى وتقدس وهو الذي يلي حساب عباده ليست الملائكة هو الذي يحاسب بنفسه عباده ويناقشهم ولكن مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب فلابد ولكنه يعرض عليه عملت كذا وعملت كذا ثم يقول له جل وعلا قد سترتها عليك واغفرها اليوم هذا من فضله من فضل الله جل وعلا اما اذا اخذ بسيئاته فلا بد من الهلاك والله عفو كريم جل وعلا يقبل اليسير ويعفو عن الكثير وهو شكور رحيم وقال ابن أبي الدنيا بسنده عن الحسن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بابن آدم يوم القيامة كأنه بذج والبذج ولد الشاه فيقول له ربه أينما خولتك أينما ملكتك أينما أعطيتك فيقول يا رب جمعته وثمرته وتركته أكثر ما كان فيقول ما قدمت منه فلا يرى قدم شيئا فيطلب من الله الرجعة إلى الدنيا وليس براجع إلى الدنيا أبدا وبسنده أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وزاد فيه فيقول يا رب ارجعني آتيك به كله فإذا أعيد لم يقدم شيئا فيمضى به إلى النار ثم ساقه من طريق يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه وقد قال الله تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأثنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت وما سوى ذلك فذا فذاهب وتاركه للناس وقال الله تعالى يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب ان لم يره أحد وقال ابن أبي الدنيا بسنده عن معاد بن جبل رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم العبد يوم القيامه حتى يسأل عن اربع عن عمره فيما افناه وعن جسده فيما ابلاه وعن علمه ماذا عمل فيه وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وقد تقدم عن ابن مسعود نحوه وروي عن أبي ذر قريبا منه قريب منه قريبا طريب منه والله اعلم وقال ابن ابي الدنيا بسنده عن مكحول أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عو يا عو يا عو يا عو يا, يا ابا الدرداء كيف بك اذا قيل لك يوم القيامه علمت أو جهلت فإن قلت علمت قيل لك ماذا عملت فيما علمت وإن قلت جهلت قيل فماذا كان عذرك فيما جهلت ألا تعلمت وقد في وجه من وجه آخر موقوف على أبي الدرداء فالله أعلم ولكن هذا ليس خاص بأبي الدرداء هذا عام يعني أن كل إنسان يسأل عن ذلك وهذا يدل عليه ما صح في سؤال القبر أنه يقال له من ربك ثم يقال له ما دينك ثم يقال له من الذي جاءك بهذا الدين آه... الذي لا يتعلم ولا يعرف يتلعثم يقول آه ما أدري سمعت الناس يقولون شيء فقلت. يقال له ما دريت ولا تليت يعني ما علمت ولا تعلمت مثل ما قال هنا نعم فصل قال البخاري رحمه الله باب يدعى الناس يوم القيامة بآبائهم ثم أورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه، فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان قال بعض أهل العلم إذا رفع للغادر لواء يعرف به ليفتضح فكيف حال من هو متلبس بأمور هي أعظم من الغدر كيف لا ترفع لهم ألوية ولكن الرب عز وجل يستر ولا يفضح كما تقدم في الأحاديث وكذا وكذا رويا عن أحمد عن هشيم عن أبي الجهم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأ القيس حامل, حامل لواء شعراء الجاهلية إلى النار يوم القيامة قالوا فإذا كان هذا لهؤلاء أن ترفع الألوية لأئمة الهدى والدعاء إلى الخير من الأنبياء وأتباعهم بطريق الأولى والأحرى وهذا كلام حسن وكذاك أئمة الجور والظلم والله سبحانه وتعالى أعلم ولكن احتاج لدليل بد من الدليل لأن هذه أمور الآخرة ما يقال فيها بالرأي والقياس لا بد من النصوص نعم وقال أبو بكر بن أبي الدنيا بسنده عن عبد الله بن أبي زكريا عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء ابائكم فحسنوا أسماءكم <تصفيق> وقال البزار بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تقي الأرض افلاذ كبدها فيمر السارق فيقول في هذا قطعت يدي ويجيء القاتل فيقول في هذا قتلت ويجيء قاطع الرحم فيقول في هذا قطعت رحم ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا يدعونه ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا يعني هذا في آخر, في آخر الدنيا ليس في اليوم القيامة في آخر الدنيا تظهر الأمور كما هي نعم فصل قال تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون الله أعلم الله